ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهسد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حتى لا يفوت بعض اخواننا درس صحيح مسلم وقد اعتذر بعضهم بسبب الاحوال الجوية وتمم ما كنت قد بدأته في الدرس القريب عن الجمع بين الصلتين وأتكلم عن بقية نباحث الجمع بين الصلتين إن شاء الله ثم أترك المجال لكم للسؤال وأسأل الله تعالى لي ولكم السداد والصواب والهدى والرشاد ونعيلنا من الهوى من الخطا والخطل وركوب ما لا يرضى على أجاله، اذكركم بما ذكرناه في درسنا الماضي عن الجمع بين الصلاتين تعرضنا لمشروعيته وللرد على منكريه وذكرنا بعض شروطه وذكرنا ان من شروط الجمع بين الصلاتين باتفاق أهل العلم أن يقع الجمع في الوقت الذي يقبل الشركة بمعنى أن يكون الجمع بين الظهر والعصر من جهة وبين المغرب والعشاء من جهة أخرى فلا يجوز الجمع بين فريضتين على غير هذا النحو فلا يجوز الجمع بين الفجر والعشاء ولا يجوز الجمع بين العصر والمغرب لأن هذه الأوقات لا تقبل الشركة فلا بد أن يكون الجمع بين ظهرين أو عشاءين أو عشاء أو عشاء أو الظهرين الظهر والعصر أو عشاءين أي بين المغرب والعشاء وهذا أمر لا خلاف فيه بين هذا العلم ورددنا ذلك إلى الأوقات وقلنا إن الأوقات خمسة سعى ورفاهية وثلاثة في الضيق والشده وأوقات الضيق وشدة الفجر وقت مستقل والظهر والعصر وقت واحد والمغرب والعشاء وقت آخر وكذا ذكرنا أنه يشترط صحة الجمع الجماعة وهذا في العذر النوعي وفرعنا على الجماعة المسجد والمصلى والجامع وفرقنا بينهما وقلنا إن المصليات إن المصليات قسمان مصليات عامة تلحق بالمساجد ومصليات خاصة فهذه تلحق بصلاه البيت وهذه لا يجوز الجمع فيها ونزيد عدة أشياء من باب التفريع فنقول وبالله المستعان يجوز له الجمع كما أنه يجوز لمن وجب في حقه لمن وجبت في حقه الجماعة فلو أن امرأة جاءت وصلت وجمع الناس والجماعة ليست واجبة في حقها فكذلك يجوز لها أن تجمع كما يجوز لسائر الناس أن يجمعوا وكذلك المريض انتعنى بل الجمع في المطر الجماعة صحصصة أصلا كما اسلفنا فإلحاق هذه الاصناف بالجمع في المطر ومن حضر المسجد فإنما حضر لينال أجر الجماعة ولينال, سواء ولينال جائزة الجمع بين الصلاتين فمن باب أولى أن نلحق المريض والمرأة والصبي ومن لم تجب في حقه الجماعة فإن حضر الجماعة فله الجمع أيضا ومن المسائل التي تذكر تسريعا أن المجموعتين صلتان وليستا صلاة واحدة ولذا يجوز الجمع بين الصلتين بإمامين منفردين يجوز الجمع بين الصلتين بإمامين منفردين فلا يشترط لصحه الجمع أن يكون الإمام الذي يصلي الاولى هو الذي يصلي الثانيه فإن جاز. أن يخطب رجل وأن يأم آخر وليس على صحة ذلك أو على وجوبه دليل إلا فعله وفعله يدلل على السنية فحسب فان يكون ذلك في المجموعتين في الصلاتين المستقلتين من باب أولى فيسن أن يكون الإمام واحدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يأم ولم ينقل أن احدا أما في الأولى واخر أما في الثانية ولكن مجرد الفعل لا يدلل على الشرطية ولا على الرثنية وإنما على السنية فحسب كما هو مقرر بين العلماء مما ينبغي أن يذكر أننا نحن الآن في جمعنا ونحن ننتظر صلاة العشاء لو كنا جميعا لو كنا باقين في المسجد ليس لنا أن نجمع لأن العذر والحرج منتفذ من في حقنا فيجوز لنا وكذا لمن كان معتكفا في المسجد أن يجمع تبعا لغيره لا استقلالا به ومما ينبغي أن يدفر في هذا الصدد ما ذكره العلماء في جمع طلبة الأزهر وذكر ذلك الدسوق في حاشيته على الشرح الكبير للشيخ دردير وهو من كتب المالكيه المعتمدة يذكرون أن طلبة الأزهر المنقطعين للعلم والصلاة ويصلون حيث يبيتون فهؤلاء لا يجمعون ولكنهم إن كانوا يصلون في مكان آخر ويمشون إليه فإن الجمعة جائز وهذا هو أصل التفريق بين المصليات العامة والخاصة وبما ينبغي أن يذكر أيضا بهذا الصدد أن الجمعة بعد جمع الإمام الراتب فيه كراهه عند العلماء فلو أن جماعة دخلوا وقد فرغ الإمام من جمعه بين الصلتين فالجماعة الثانيه في حقهم مكروهه وكذا الجمع بين الصلتين وكذا الجمع بين الصلتين ولو جمعوا لا أصل فقط الصلاة من ذمتهم ولكنهم فعلوا شيئا مكروها هذه بعض الفروع التي تخص الجمع. الجماعة وكذا لا ينسى من جاء إلى المسجد ليجمع بين الصلاتين ومن عادته التخلف عن صلاه الجماعة فكلما سمع الناس يجمعون حضر للجماعة وجمع مع من يجمع فجمعه صحيح إن جاز الجمع لغيره جاز الجمع له وفي تخلفه عن الجماعة هو آثم وأما سائر الفروع فقد دوهنا عليها في درسنا الماضي ومن الأشياء التي تذكر وهي من شروط الجمع بين الصلاتين النية ووقع ثلاث في المقدار الواجب في النية وفي وقت تحقق النية وفي, وفي تصوير الواجب من هذا الشرط كيف يكون النية وما هو الواجب فيها فمن من قال النية استخدار النية عند تكبير الاحرام الأولى وبعضهم توسع وهذا هو المعتمد عند الشافعية فقال يشترط نيه الجمع أن تكون قبل التحلل من الأولى فلو وقعت في التشهد قبل التسليم من الأولى لا أجزأ ذلك وهذا الشرط قائم على أن المجموعتين صلاة واحدة وليست بصلتين والصواب أن المجموعتين صلتان فالمواجب على المسلم أو على الجامع أن ينوي المغرب ثم أن ينوي العشاء هذا هو الراجح في هذه المسألة وقام على ذلك الأذلة الصريحة النقلية فضلا عن استصحاب البراءه الاصليه فمن أوجب النية على وجه معين أو في مكان معين أو بصورة معينة فهو مطالب بالدليل ولا نعرف دليلا لهذا الوجوب وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الصحيحين في حديث معاذ في تبوك في غزوه تبوك وثبت انه جمع بعرفه ومزدلسه ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم انه اخبر الناس بالجمع ولا سيما في حجه الوداع وقد صلى خلفه الوف مؤلفه من الناس منهم من كان حديثا للإسلام ومنهم النساء والصبيان ومنهم من لم يكن عالما وجل هؤلاء أو كثير منهم لم يعلم فقه الجمع ولا فقه القصر ومع هذا فإنهم لم يعلموا الجمع ولم يخطر في بالهم الجمع إلا عند, إلا عند سماع الإقامة الثانية في الصلاه فلا يتصور في حق هؤلاء أنهم نووا الجمع إلا إن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ذلك في رواية ولا في حديث لا في حديث صحيح ولا ضعيف والهمم والمقتضيات قائمة على نقله لو فعل ولما لم ينقل فنبقى على البراءه الاصليه وكذا حديث ذو اليدين لما قام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم على رأس ركعتين فقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت وفي هذا الحديث فوائد عديدة من أهمها أن يلتمس العذر قبل الإنكار على الكبار وعلى العلماء، فقبل أن ينكر عليه أو يبين له خطأه الذي وقع فيه، قال له اقصرت الصلاة أم نسيت؟ واستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قصره دون اعلام الناس، فلو كان قصره بالإعلام لكان استدل باليدين وكان كلامه. ناقصا ولم يكن تاما فلما قال قصر الصلاة دل ذلك على أن عادته صلى الله عليه وسلم لما كان يقصر الصلاة لم يكن يخبر الناس والجمع كالقصر فبما أن القصر كان يقع مع الجمع ولم يخبر بالقصر فكذا الجمع بين الصلاتين تصمت بعض أهل العلم أنه لا يشترط إخبار الناس بالجمع ولا استخبار النية عند تكبيرة الاحرام الأولى يبقى بعد ذلك متى متى يستحضر نية الجمع وهل يشترط استحضار نية الجمع عند تكبير الاحرام الثانية الجواب لا الجواب لا لا يشترط استحضار نية الجمع وإنما يشترط استحضار فرض العشاء ينوي الإنسان أن يصلي فرض العشاء يسلم من فرض المغرب ثم ثم ينوي فرض العشاء ويكفيه ذلك لأنه قد جوز الشرع ونقل الشرع وقت الصلاة الثانية وشركها مع وقت الصلاة الأولى فأصبح وقت الصلاتين وقت واحدا ولذا لا يشترط في من يجمع بين الصلاتين قبل تكبيرة الاحرام الثانية أن يستحضر الجمعة وصورة الجمع وكيفية الجمع وإنما يكفيه أن يستحضر فرض العشاء وهذا في جمع التقديم أما في جمع التأخير فقد ذكر جماهير اهل العلم ولكلامهم حظ قوي من النظر أنه يشترط قبل يشترط بمقدار أداء ثلاث ركعات بين المغرب والعشاء قبل وقت العشاء وبمقدار أداء أربع ركعات قبل وقت العصر يشترط استحضار نية الجمع حتى لا يقع التفريق. وقد ثبت في الصحيح البخاري مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في التفريط ليس في النوم تفريط ولكن التفريط في اليقظه فحتى يفرق بين القضاء وبين الجمع بين الصلاتين فقبل خروج وقت المغرب في جمع التاخير قبل خروج وقت المغرب على المصلي ان ينوي ان اترك الصلاه لاني اريد ان اجمع جمع تاخير وقبل قبل خروج وقت الظهر ينوي ان اترك الصلاه ليس هملا وليس تفريطا وإنما لأنني أريد تاخير الوقت فقد ذهب غير واحد من اهل العلم أنه حال الجمع بين الصلتين تأخيرا ينبغي أن يستحضر الإنسان أن الشرع قد أوجب عليه ولكن هذا الواجب هو موسع في حقه للضرورة ولو قلنا أنه يساوي المسألة الأولى من جميع جوانبها لأن الشرع جعل الوقتين شركة لكان هذا أيضا له نصيب من النظر ومن الأشياء القوية التي يجبها أهل العلم حال الجمع بين الصلاتين الموالاة والراجح في الموالاة أنه يشترط الموالاة بين الصلاتين في جمع التقديم دون جمع التأخير فعندما نصلي فرض الظهر يجب أن نصلي فرض العصر على إثره دون كبير فصل. وعندما نصلي فرض المغرب يجب علينا أن نصلي العشاء على إثره دون كبير فصل لأن معنى الجمع الضم فإذا لم نضم نحن ما جمعنا أصلا وأما في جمع التأخير على ما يذكر الإمام المقيم في كتابه المستطاب اعلام الموقعين فيذكر أن جمع التأخير الموالاة بين الفريضتين سنة لأننا لو صلينا المغرب في وقت العشاء فيبقى وقت العشاء إلى منتصف الليل ولو صلينا الظهر في وقت العصر في جمع التأخير فيبقى وقت العصر إلى إلى سقوط الشمس إلى سقوط الشمس إلى غروب الشمس فيبقى وقتها ولذا القول بأن الموالاة شرط صحة للجمع بين الصلاتين في جمع التأخير يلغي نصوصا يلغي نصوصا يلغي أصل التوقيت ولذا ذكر ابن القيم من الواجبات على المفتي أنه إن سئل في مسألة تحتاج إلى تفصيل استفصل وضرب على ذلك مثال بالموالاه فقال لو سئل المفتي عن مسألة الموالاه بين المجموعتين في الصلاة فيجب عليه قبل أن يجيب أن يستفصل هل كانت جمع تقديما أم كانت جمع تاخيرا فإن كان تقديما فلا تجوز إلا الموالاة وأما الأشياء القليلة التي يترخص فيها كان يقوم الرجل ليقضي ما فاته من صلاه لم يدركها مع الإمام أو أن يحدث فيتوضا على عجله أو أن يقضي غرضا له يستطيع من خلاله أن يستحضر صلاته وأن, وأن يعي ما يقول وهو بين يدي الله فلا حرج في ذلك أما الفصل الطويل فلا وجمهير العلم يجعلون حدا فاصلا بالقصير والطويل بمقدار أداء ركعتين خفيفتين وكذلك الترتيب من شروط صحة الجمع بين الصلتين الترتيب ينبغي أن تصل الظهر ثم العصر ولا نبدأ بالعصر قبل الظهر وقع خلاف في الترتيب في جمع التأخير لو أننا بدأنا بسردة الوقت ثم صلينا الظهر والذي أراه راجحا أن الترتيب ينبغي أن يكون في التقديم والتأخير إلا في حال النسيان. فلو أن الرجل صلى في التأخير صلى في جمع التاخير وبدأ بالعصر وهو ناسيا أنه لم يصل الظهر وتذكرها في الصلاة فليتم صلاته وبعد إتمامه لصلاته له أن يصلي الظهر وأما وهو ذاكر فيصلي الصلوات كما أوجبها الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته مجموعة من الصلوات في الأحزاب فإنه صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة كما أوجبها الله جل في أولاه ويذكر بعضه العلم من شروط صحة الجمع بين الصلاتين تيقن صحة الصلاة الأولى التي فيها التقديم يشترط يشترطون تيقن صحة الصلاة الأولى التي فيها التقديم فلا يجوز البناء على صلاة باطلة فلو أن رجلا جمع بين الظهر والعصر ثم تبين له أن صلاة الظهر باطلة فلا يجوز له أن يجمع وأن يصلي العصر ويبني ذلك على صلاة باطلة فلا بد أن يتيقن من صحة البناء من صحة الاصل الذي ضمت إليه الصلاة الثانية فيصلي الظهر وقد تيقن على صحتها فلو وقع شك في صحتها فليس له ام يبني ولو اننا الان سألنا رجل جمع بين الظهر والعصر ثم فسد الصلاة العصر ماذا عليه رجل جمع بين الظهر والعصر ثم فسد الصلاة العصر فعل الامام فعلا او فساد صلاة العصر، وتبين فسادها بعد انقضاء الصلاة وتبين فسادها بعد انقضاء الصلاة ما هو الجواب الجواب سبق لكن يحتاج منكم الى تخريج وتفريع الجواب على سبق لكن يحتاج منكم الى تفريع وتخريج ما هو الجواب من يجيب فضل يا حبزة. هي صلاه الظهر الصحيحه جمعنا بين الظهر والعصر وصلاه الظهر الصحيحه ثم تبين لنا ان صلاه العصر بعد ان فرغنا منها هي باطله لسبب اوري اخر ما هو الجواب الان ماذا نفعل كيف نفعل تفضل ان كان الوقت طويلا. بين الصلاه اربع ركعات فرغنا منها ما تقول يعني آه. الان على ما... على ما ذكرنا ما هو الجواب كان ينبغي ان تفصل تقول هل تقديم وجمع تأخير? كان ينبغي ان تفصل. فان كان الجمع وجمع تقديم فات الجمع. لانه مشروut صحة الجمع بين الصلاةين في التقديم الموالاة والموالاة فاتت. ولو كان الجمع وجمع تأخير. وفاتت الظهر وتبين البطلان العصر وصلينا الظهر. الجمع صحيح لان الموالاة بين المجموعتين لأن المولاك بين مجموعتين إيش؟ سنة في التأخير سنة طيب جمعنا بين الظهر والعصر ونحن في العصر تبين بطلان صلاة الظهر ونجمعه تقديما هل يصح الجمع لا يصح الجمع حتى يبنى الجمع صحيحا لا بد نتيقن من صحة الصلاة الأولى فلا فما لم نتيقن على صحة الصلاة الأولى لماذا يجب علينا نتيقن على صحة الصلاة الأولى؟ حتى يتحقق المولاة وحتى يتحقق الترتيب. حتى يتحقق الموالاه وحتى يتحقق الترتيب. اي نعم. لكن لو جمعنا بين بين المغرب والعشاء جمعة اخير. وتبين فساد الصلاة الاولى ماذا نفعل? نعيد. نعيد تبين الصلاة الاولى نعيد الصلاة. نعيد الصلاة نصل الظهر مرة اخرى ونتيقن من صحتها ثم نبني عليها ايش? ثم نبني عليها بناء صحيحة إذا من شروط صحة الصلتين تيقن صحة الصلاة الأولى الآن شروط مختلف فيها هنالك شروط مختلف فيها سبق بيانها في الدرس الماضي من يذكر؟ ما هي الشروط التي يمكن أن تعد على خلاف سواء كان الخلاف راجحا أم مرجوحا ماذا يمكن أن يذكر؟ من يذكر لي شروطا ان يكون الجمع بين العشاءين لا بين العشاء فقط هذا شرط مختلف فيه هذا شرط من شرط الحنابل والمالكيه ثلاثه الشافعيه لو سالنا سؤالا اي المذاهب اي المذاهب اوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين الشافعيه حنابلة ينبغي ان تقيدوا ينبغي ان تسألوا سؤالا فتقولون اوسعوا المذاهب في الجمع بين الصلاتين من اي الحيثيات من حيثية العذر ام من حيثية الوقت فمن حيثية الوقت اوسع المذاهب مذهب شافعية لان فقط الشافعية يجوزون الجمع بين الظهر والعصر من جهة وبين المغرب والعشاء من جهة اما من حيثية العذر اوسعوا المذاهب مذهب الحنابلة والمالكية نعم الحنابلة مذهبهم أوسع من مذهب المالكية لكن أيضا الملكية في مذهبهم سعك أوسع من مذهب الشافعية أي أرجع أي الأقوال الراجحة في الأوقات مذهب الشافعية وأي المذاهب الراجحة في الأعذار حنابلة فنحن نتبنى أوسع المذاهب في الجمع بين الصلفين نتبنى أوسع المذاهب في الجمع بين الصلفين وفقا للدليل واتباعا للأحاديث الصريحة واتباعا للاثار الثابتة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فالجمع بين الصلاتين جائز بين الظهر والعصر على وفق مذهب الشافعية في حديث السبع والثمان والجمع بين الصلاتين جائز لغير عذر المطر بالحديث الصحيح عند مسلم جمعا غير خوف. ولا مطر فالجمع ليس مقصورا في المطر كما يقول الشافعية فإذا من الشروط يمكن أن تذكر أن يكون الجمع بين العشاءين هذا شرط ممكن تذكر شرط آخر فضل أن منهم من اشترط هذا وقلنا ما هو الراجح في جمع الجمعه مع العطر الجواز بأي قيد إن كان الوقت يقبل الشركه من كان لا يقبل الشركه لا يجوز الجمع بين الجمعه والعصر فبشرط اخر من الشروط التي يجب تحققها في الجمع بين الصلتين على خلاف فيه العذر الشافعي يقول يشترط ان يكون المطر ولذا بعض الاهم عندنا ما لم يكن الجمع حال المطر لا يجوز الجمع ومنهم من يشترط شيئا زائدا عن المطر غير الاعذار منهم شرط في المطر ان يكون الثياب وهذه شروط ما انزل بها من سلطان ما يوجد له عليها دليل فريق وان قال بها بعضها العلم والثالث في الصحيحين في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم غير من سخر ومن في مسلم غير خوف, من, سفر وفي مسلم من, غير خوف من, من مطر فالجمع بهذه باب اولى والجمع بغيرها مما يلحق بها ان تحقق العذر وهو وهو قوله قول عبد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أراد أن لا يحرج أمة من باب أولى، ونحن نعلم أنه في بعض الليالي الباردة تكون هنالك هواء ومحرج ومشقة أشد من المطر النازل الذي يبول الثياب في بعض الأيام. وإذا لم يُدَبِّر شرط العذر، لكن وقع خلاف في العذر بين المجموعتين. هذه هذا كلام الفقهاء في الأعذار التي تبيح. أو الأعضار التي يجب أن تتوفر أو الشروط التي يجب أن تتوفر في الجمع بين الصلاتين أنتقل لأغطي الموضوع بالأسئلة فهل أخي يقول هل تسقط صنة الصلاة الأولى في الجمع بين الصلاتين تكلمنا على المسألة أكثر من مرة ولكننا في هذه المرة أو في هذا الموسم أو في هذا الشتاء ما تكلمنا على المسألة فأقول بناء على أن المجموعتين الصلاتين فانا الذي أراه أن السنن تسقط في السفر لذا عبد الله بن عباس لما كان يسال لماذا لا تسبح اي تصلي السنن فكان رضي الله تعالى عنه عنهما يقول لو سبحت لاتممت فترك السنن مرتبط فعل السنن مرتبط بالاتمام وترك السنن مرتبط بالإيش؟ بالقصر ففي حال اتمامنا فلنا أن نصلي سنن لن نصلي سنة الظهر القبلية سنة الظهر البعديه وسنة العصر القبلية لكن كيف نفعل على هذا القول كيف نفعل نقول لنا أن نصلي سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية وسنة العصر القبلية غير الراتبه التي قال فيها صلى الله عليه وسلم فيما اخرج الإمام بن خزيمه هي صحيح رحمه الله امرئ صلى قبل العصر اربعه وثبت عبد بن خزيمه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر ولم يكن يداوم عليهما فلو اردنا نصلي هذه الصلوات كيف نفعل من يشرح لي كيفيه صلاه هذه الصلوات نريد نجمع بين الصلاتين ونصلي جميع هذه الصلوات كيف نفعل تفضل ركعتين قبل الجامعة. نعم كيف نرتب بينهما البعدية للظهر ثم للعصر لايش بالظهر اولا ثم القبلية للعصر وهذه من الالغاز عند الفقهاء صلاة سنة لا تصح هي قبلية لا تصح الا بعد الفريضة كيف يكون ذلك في هذه الصورة القبلية للعصر القبلية للعصر فهذه سنة قبلية لا تصح إلا بعد أداء الفريضة فهذا من الغاز الفقهاء طيب هل هذا الكلام في صحة الصلاة الراتبة البعدية بين المجموعتين كلها أنها تصلى هل هذا أمر مجموع عليه لا ليس بمجموع عليه. طيب الآن الآن أنتقل إلى بعض الأشياء المهمة رجل فاتته صلاه السنن القبليه للظهر لعذر واراد ان يقضيها كيف يفعل رجل فاتته صلاه ليش السنن القبليه للظهر في غير الجمع وراد أن يجمع وراد ان يقضيها كيف يصليها الفريضة اربعا. لماذا? قبلية البعدية. الصلاة القبلية اولا. هل هذا يؤكد جواز صلاة السنة البعدية? ام ان ادخال القضاء السنة القبلية بين الفريضة والبعدية يحتاج لنصخاص? كان شيخنا رحمه الله تعالى لما اتكلمت معه في اكثر من مجلس حول ثلاث سنة الوعدية والجمع وكال الشيخ يرى اسقاطها رحمه الله فلما اوركت بعض الاشياء فقلت يا شيخ النبي صلم الحديث جابر جمع بينهما جمع بين الصلاةين ولا مسمح بينهما فمفهوم المخالفة من الحديث انه صلى الله عليه وسلم جمع بعدهما قال ممكن انه صلى سنة بعدهما حديث لم يسبح بينهما ما معنى ما مفهوم المخالفه من هذا الحديث ما سبح بعدهما فقال الشيخ ممكن لكن هذا الامكان لا تثبت به السنه لا يثبت به المشروعيه الامر على الامكان لا يثبت به المشروعيه فقلت يا شيخ ما هي الادله التي التي نعتمد عليها على جواز صلاه سنه العشاء البعديه قال النصوص فقلت وكذلك النصوص نعتمد على صلاه سنه المغرب البعديه فما الفرق قال لو ان رجلا فاتته صلاه سنه الظهر القبليه كيف يقضيها قلت يصلي سنه فرض الظهر ثم يصلي ثم الظهر البعدية ثم يقضي القبلية قال احسنت لكن هل تجوز لهذا ان يصلي سنة, سنة القبلية بعد الفريضة وقبل البعدية قلت نعم وجوز له هذا لان هو قضاء والوقت فات هو قضاء والوقت فات والمذكور عند الفقهاء ان القضاء الحمد لله الامر واسئ فالبعدية وقتها يبقى الى الى ايش فهي العصر فأنا لا بلولا اقضي فالقضاء فقال الشيخ ومن مقولته هذه ادركت سر منعه للصلاة للصلاة السنة البعدية حتى الجوع من الصلاتين قال الشيخ انا لا أجوز له ان يدخل ان يدخل السنة القبلية المقضية بين الفريضة وبين البعدية فهذا الاندخال عندي يحتاج لدلي هذا الاندخال يحتاج لدلي فتبين من هذا الكلام ان المسألة فيها ايش ان المسألة فيها سعة الخلاف فيها سعه وان كنت اقول ان الامر واسع والقول باصلاة السنه البعدية ما زال عندي اقعد لكن قد يستدل بشبيه ونظير للإسقاط من وجهة الأخرى وهي وهي التسبيح بين الصلوات لما نصلي المجموعتين كيف نسبح نسبح مرة مرتين مرة فنحن اسقطنا التسبيح بين المجموعتين ولم نعمل بالإيش ولم نعمل ب التسبيح المشروع بعد الصلاة الاولى فيجوز لمن يسقط الصلاة البعدية للأولى ان يلحق الصلاة البعدية بالتسبيح عقب الصلاوات فيقول انت لا تقول بالتسبيح بين المجموعتين بحيث بحيث يكون التسبيح عقب المجموعتين يكون التسبيح 66 والتحميد 66 والتخمير 66 هذا الامر لا نقول به فاذا انا الحق حق الصلاه البعديه حال الجمع بين الصلاتين بالتسبيح الذي هو عقب المكتوبات فهذا يسمى عند العلماء مؤيد فوجد له شبيها ونظيرا بقوله و كلام الحافظ التاج وصنيع البخاري الطبيب يشير إلى شيء من ذلك. والله تعالى على هذا أخر الف فيقول من الناس من يدعي أن بعض العلماء قال إن إن بات شعر نهي فرض فإن طال سنها سنة فمن اكتفى بانبات الشعر فلا حرج عليه هذا أخطاء اهداره لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم قال وفروا اللحى فمن اقتصر على انبات الشعر على وجه خفيف هذا لم يفعل قولا لم يمتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى فالواجب على المسلم ان توفر لحيته ان تكون اللحيه وفيرا في وجهه اما ان تترك انبات الشعر ولو كان بعض الناس دائما لحيته كانها ايش كان تركها يومين بعض الناس باستمرار مضرت الى وجهه لا تقول له انه ملتحن تقول كانوا اليومين ثلاثة مو ما هو حلقته باستمرار على هذا الحال هذا ما ادى ما امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى ما معنى وفروا اللحى اي تكون اللحيه وفيرة في وجوهه هذا معنى التوفير وضفرت للعلاء فيما نقل ابن عبدين في كتابه تنصيح الفتاوة الحامديه يقول العلائي وقد أجمع العلماء على حرمه الأخذ من اللحية ما قبل القبضة يعني ما قبل القبضة أقل من القبضة حرام إلا لمن ليس له لحية بل تنبغ القبضة كحال، أي نعم أما من أخذ ما قبل القبضة فهذا حرام باتفاق ما الفرق بين جمع التقديم وجمع التأخير جمع التقديم من صلت الظهر العصر جغل الظهر وجمع التأخير نصلي الظهر والعصر وقت العصر، جمع التقديم نصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، جمع التأخير نصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، ولذا الأخ هذا السؤال إذا ما هو فاهم جمع التقديم والتأخير بعض المسائل الدقيقة السابقة ما يستطيع أن يصوره، هل يوجد الجمع نية نافلة لا حرج، رجل أراد أن يصلي في مثل صورتنا، فدوال أولئك نافلة لا حرج. وأنت إذا رأيت الإمام قد توسع وجمع والعذر غير قائم للجامع تنوي إنو النافله إنوى النافلة إنوى النافلة ولا تنوي الفريضة هل لك يا شيخ كتب حديث عن الفتن نعم عندي كتاب عن الفتن وكتاب حديث فرش ونقلت فيه شروحاته العلم والكتاب سميته العراق في أحاديث وأثار الكتاب هذا اسم الكتاب ومن عجيب ما وقفت عليه في الثالث من كتاب من هذه السنة النبوية في جزء الثالث صفحة ثلاثمائة وسبعين في طبعة الشيخ محمد رشاد سالم وفي الثاني جزء الثاني صفحة مية من طبعة دار الكتب العلمية من كتاب منهج السنة النبوية يقول شيخ الاسلام التامية يقول إذا كان آخر الزمان فيكون لليهود دولة في العراق ويكون أكبر أعوانه الرافضة هذا كلام شيخ الإسلام في الثالث صفحة 373 من منهج السنة النبوية ورخاء الله من يسلم بلاد المسلمين من كل شر من كل شر ناسه. في حالة المطر الشديد والبرد في صلاة الفجر. هل يجوز التخلف عن الجماعة نعم لك ان تتخلف عن الفجر وعن الظهر وعن العصر وعن المغرب والانشاء في حالة المطر الشديد ويسن للمؤذن ان يقول صلوا في رحالكم صلوا في بيوتكم يسن للمؤذن ان يقول ذلك اما عقب الحي على حي على الصلاح يا على الفلاح او عقب الاذان او بدل قوله حي على الصلاة ما قولك ان الصحابة عندما جمعوا منهم من صلت سنة ونصلي لم يثبت شيء عن الصحابة لا انهم صلوا ولا أنهم لم يصلوا ولو ثبت عن واحد منهم شيء لو وضعنا عقولنا في المريخ وما التفتنا لا لقول ولا لنظير ولا للقصة الطويلة التي استفتها وذكرتها لكم لو ثبت عن صحابي واحد شيئا شكثنا وقلنا نعبد الله عز وجل بما عبد الله به. فمتى احنا عملنا متى عملنا الذهن وفكرنا واستنبطنا والحقنا نظير بالنظير. متى فعلنا هذا عند عند غياب الدليل. اما لو ورد قول الصحابي فنستغفر الله من ان نتكلم بشيء امام قولهم. ولذا يا اخوة من دقة الامام احمد رحمه الله. أنه كان إذا وجد للصحابة قولين في مسألة كان يقول في المسألة في قولان. وإذا لم يجد للصحابة أقوال ووجد أقوالا للتابعين فإذا وجد أربعة أقوال للتابعين يقول في المسألة في أربعة أقوال ويسرد اربعه أقوال التابعين. والشافعي في الأم لما كان يسرع المسائل وكان يطلب الدليل فيقول قاله عطاء فالفقيه هيئم والفقيه يخشى أن يعبد الله برأيه. وبقوله وبفهمه فإن زلت زل فزل الأمة ولذا قالوا زلة العالم زله عالم وقالوا زلة العالم مضروب بها الطبل فالعالم إن الأمة زل الأمة تزل من ورائه ولذا نقوم من العالم حتى يكون عالما أن يعرف مسائل الخلاف والاتفاق ولذا قال قسادة رحمه الله من لم يعرف خلاف الفقهاء لم يشم أنفه رائحة الفقه لا يجوز لفقيه أن أن في مساله قد فرغ منها وان يأتينا بأقوال جديدة ما قالها أحد من السابقين ومن أتان بقول جديد لم يقل به أحد من السابقين فأن نخطئه وأن نضللها حب إلينا من أن نضلل الأمة ولذا من شروط الاجتهاد أن يعرف الإنسان الفقه وأن يعرف خلاف أهل العلم وأن يعرف الخلاف من لم يعرف الخلاف من لم يفقه الخلاف لم يشم أنفه رائحة الفقه يرى بعض الشباب عدم الجمع في الصلوات بحجة أن الصلاة في وقتها أفضل من تقديمها هذا خطأ إن الله يحب أن تأترخصه كما يحب إيش؟ كما يحب أن تجتنب معاصيه في رواية في روايه ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وفي روايه ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تجتنب معاصيه فالله عز وجل يحب ان يجتنب العبد بالمعصيه وكذلك يحب الله عز وجل العبد ان ياتي بالرخصه ولو هذا الرجل طرده فترك نسع الخفين وترك وترك وترك فهذا ليس بحسن لذا متى, متى تيسرت لك الرخصة اقبلها ولا تردها متى سرتك الرخصة اقبلها ولا تردها ما, ما حكم سجود التلاوة بعد الفجر لا حرج سجود التلاوة في الصلاة بل الصلاة التي لها سبب في الأوقات المكروهه مشروعه وليس ممنوعا لو أن مصليا انتقض وضوؤه في الصلاه الثانيه المجموعه فخرج من الصلاه يدرك الامام إلا وقد انها فليس له ان يجمع وحده هل له ان يجمع وحده الجواب لا انسان يجمع بين الصلاتين انتقض وضوؤه في الصلاه الثانية فذهب ليتوضا رجع وجد الامام قد فرغ من الصلاه الثانيه ماذا يفعل يصلي الصلاه الثانيه في الوقت ان على قول من قال تم بعض الفقهاء يقولون من انتقد وضوءه في الصلاة الثانية لا يستأنف في الصلاة من جديد وإنما يتم يعني لو صلى ركعتين يتوضع ويأتي ركعتين فمن قال هذا فنقول له الركعتين لو الأولياتين مع الإمام فنكأ أن تتمم عليهما لكن هذا قول نظري وليس بعملي سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول من انتقد وضوهه ليس في الجامع في الصلاة فله أن يتمه لكن اشتر الشروط منها لا ينحرف عن القبلة، كيف يتوضا منها على محرش ولا يتكلم هل يوجد دليل على تحريم دخان السجائر ولا يوجد اتخاذ النار المصلي اما اتخاذ الستره للنار فالذي اراه بعد تامل ونظر التفريق بين الديار التي تعظم فيها النار الديار التي فيها المجوس فاتخاذ المدفاه لا يجوز والديار التي لا تعظم فيها النار فأنا أرى جواز اتخاذ المدفع لا أتقصدا لو وضعت في قولة المصلين فلا أرى ذلك مانعة والدليل على ذلك ما بوبه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة قال باب الصلاة قدام النار في البخاري باب الصلاة قدام النار وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الليلة عجبا فقد عرض الله تعالى عليه الجنة والنار في قبلته وهو في الصلاة. الله عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في قبلته الجنة. وعرض عليه وهو يصلي في قبلته النار. فلما عرض الله عليه النار في صلاته وهو يصلي دل ذلك على جواز الصلاة امام النار. ولدبوب الامام البخاري واصبط من هذا العرض الذي عرضه الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم استبق جواز الصلاة قدام النار فقال رحمه الله داب جواز الصلاة قدام النار أما الدخان فقد وقع فيه خلاف بين السابقين واللاحقين من العلماء والخلاف فيه عند الفحص والنظر خلاف زمان وآوان وليس خلاف دليل وبرهان فقد قرات في مجموعة الرسائل السلفية في رسالة دليل السائل على إجابة المسائل للإمام محمد بن علي الشوكاني صاحب النيل المتوفى سبب 1250 أنه سئل عن الستن فأجاب بالحل ولما نرى الستن في زمانهم نرى أن الستن عندهم كان يستخدم دواء فكان يعطى على شكل حقن شرجية لقتل الدود الذي في الأمعاء وكان يسمى آنذاك دواء الملوك أو نبات الملوك ورد عليه المبرتفور في كتابه في, في كتاب الطعام نقل كلام الشوكان ورد عليه وقال اما في زماننا فالدخان خبيث والدخان مضر فهو حرام لخبثه وضرره وهذا الذي أراه صوابا وربنا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وحتى نتاكد من كون الدخان خبيثا نسأل سؤالين الأول أو نسأل عدة أسئلة نقول لو أن رجلا صائما وكان في المسجد وأذن فهل يأكل بفطرته رجل عام لا يعرف شيئا من قواعد الفقه ولا من الفقه رجل عام موجود في المسجد أذن وبجانبه تمر وماء يأكل التمر والماء أم يترك إفل التمر والماء يأكل يأكل يتحرج من الأكل لا يتحرك لو قلنا دخن سيجارة يدخن يترك الدخان طب لو كان صائما وكان في المرحاض وأذن هل يمكن أن يشرب ماء أو لإعكله تمرا هل يمكن أن يدخن فوالله إن الدخان ليس كالطعام والشراب. الدخان من هذين المثالين ليس كالطعام والشراب. يمكن يدخن الإنسان في الحمام عجل لكم الله المرحاض لكن ليس من الممكن ان يتناول الطعام والشراب في المرحاض هذه فطرة فطر الله الدفوس عليها بل ذلك على ان الدخان مخطئ من سواه مخطئ من سواه بالطعام والشراب وان الدخان مستخنى من ذلك والله تعالى اعلم مثل الكتاب الذي في فتنة اسمه العراق في احاديث واثار الفتن ما نصيحتي لاهل السنة في العراق نصيحتي أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يعلموا الناس دينهم وأن أصدر الله لهم الآن التعليم يشغلون الناس بتصحيح عقائدهم وتصحيح عباداتهم كان الله لهم ولا اجوز أن يعرض الرجل نفسه للموت إن كان بين الرافضة فمن كان منهم بين الرافضة فعليه أن يتحول وأن ينتقل وأن يعيش بلد يكون فيها هو في, في أمان قرأت اليوم على الانترنت رد من احدهم يقول يعني يذكر تهاونك في الكلام على المبتدعة وانك تزكي اهل البدع ما قولك في هذا اما هذا الراد فقد التقيته في الدورة في اليوم العلمي الاول في المركز الامام الالباني في العقبة التقيت به في مسجد بعد سطاة العصر واذكر انه قابلني بتقبيل رأسي و أسئلته كلها يا شيخنا يا أستاذنا يا شيخنا يا شيخنا وأنا سلفي وسلفية تحتاج الدليل وحذيفة يقول إذا أردت أن تعرف الرجل هل أصبته الفتنة أم لا تنظر إذا كان يمدح وما كان يذم يذم ما كان يمدح فاعلم أنه مفتون فهذا الرجل الذي يزعم الآن ابي يهول من شان البدع ويرد علي هو على هو على اثار الثلاث صاحب فتنه مفتون على قول حذيفة على قول حذيفة هو صاحب فتنه وهو مفتون واما أني يهول من صاحب البدع فهذا كلام ساقط وبعض اخواننا ممن هم حضور الان حضر معنا ذاك اللقاء في العقبة وكان لقاءا حافلا طيبا وكان هنالك اسئله ليس في اللقاء العلمي الأول وإنما في لقاء حر ذهبت وحدي فيه في العقبة فجلست مجلسا طويلا بعد الدرس بعد العشاء وقالت سؤالي والجواب فأجبت على أسئلة كثيرة وأراعي حال المسؤولين ويا إخوة مراعاة حال المخاطبين من سمات الموفقين وتعنيم الكلام دون مراعاة المخاطبين من مظنة الخطأ والظلم أذكر والشيء يذكر بنظيره أنني درست في مسجد عن أخطاء المصلين وهذا المسجد فيه الحزبيون وهذا المسجد فيه أناس محسوبون على العلم ومذكورون عند بعض الحزبيين أنهم محدثون وعلماء وكان الدرس عن أخطاء المصلين فبدأت قبل أن أتكلم عن أخطاء المصلين تكلمت عن دور العلماء وقلت إن العلماء غافلون عن تصيع قائد الناس وعن تفصيع إبادة الناس ومشغولون بأشياء ما ينبغي أن يشغلوا بها وتكلمت في حال يصح كلامي لمن هم في ذاك المسجد ولمن يعرف الظرف الذي تكلمت فيه فتجد بعض الشباب الصغار المساكين يسمع شريقي وهو في بلد غير هذه البلد فيقول فلان عني وينشر هذا في الانترنت يحقر من العلماء ويقول انهم غير مشهورين بوقتهم وانا فيعمم فيعمم وانا كلامي في ظرف خاص في مسجد خاص لأناس خاصين يعرفون ماذا اقول انا اسهم انا اسهم انهم يفهمون ماذا اريد والالفاظ لا تقبل على نهج النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل الا ايش الا ما باله اقوام ولا تقبل التسمية هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أعود هذا الرجل فسئلت في ذاك المجلس عن الأستاذ يوسف القرباوي، ما زلت أقول الأستاذ فإذا هو الآن بدي يقول لي أنا بهول من شأن مبتدع فأنا أقول له شيخنا رحمه الله يقول عنه الشيخ الثلقرضاوي ولعل الأستاذ أخف من الشيخ شيخنا في أكثر من موطي من كتره يقول الشيخ القرباوي، وشيخنا رحمه الله له كتاب سماه غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام كان فاشغل وقته في تخريج كتاب لنستان يوسف القرضاوي فسئلت فقلت لنستان يوسف القرضاوي فقيه وعنده علم يوسف القرضاوي عنده تساهل عنده اصول معوجة في فتويه وعنده اشياء لا يجوز ان نعلق بهم به واننا يعني انجاز لأحد ان يستمع له ينبغي ان يكون يعرف الاصيل من الدخيل ويعرف الحق من الباطل وتعليق العوام به وش في الدين أو غش في الدين أو نحو هذا الكلام فأصر علي وأنا أظنه محبا كما كنت ألفته في نفس اليوم في العصر أصر علي بزيارة بعد العشاء فجلست بعد العشاء فمجهز تسجيل ويقولي أنت يعني تمدح المبتدعه وتزكي المبتدعه قلت من المبتدعه قال سيد سيد انا والله اعلم لو ان سفيص القرباوي اجتمع معه لباعه في من يزيد مئة مره لو اجتمع معه لداعه في من يزيد 100 مره أنا أنا جيدا أي نعم قلت كيف قال تقول عالم قلت هو عالم هو أفقيه. انا أقول هو من يقول لا الفقه ولا يعرف الفقه ولكن في عوجاج في أصوله في الفتوى فلو أنها وكان حريصا على الدليل وعلى صحته وحريص على اقوال الصحابة لعلنا لا نجد فقيها مثله في هذا العصر وهذه الزيادة فروع قول عمم ما تقولون لكن هذا الحق وهذا العدل واصوله موجهه في الاستدلال اما الملك الفقهي حاصلة عنده يعرف النقولات ويعرف المآخذ ويعرف علم الاصول ومشابه لكن اصوله موجهه في الفتوى ليس بمعظم فقي بمعظم الفقه رجل عنده تساهل عنده طامات عنده اوابط عنده اشياء نضلله فيها في في هذه الفتاوى فانا ما زكيته انا قلت كذا وكذا وكذا والاخوة شهود والحمد لله الشريط موجود كان معي بعض الاخوة قال اخو قال القرضاوي هالك القرضاوي ضال القرضاوي اشد من اليهود النصارى من كلاب اه نقول تعودوا بالله هذا انا لا اقوله هذا امر اعودوا بالله ان هذا الكلام لا اقوله قال النبي صلى الله عليه قال الشيخ مقبل رحمه الله ان الكتاب في فيما الكلب العاوي في الردع القرباوي قلت ان كان هذا الكتاب له فهذا خطأ انا لا اعرف هذا الكتاب ولكن لو كان هذا الكتاب له ان هو في هذا خطأ ان يقال عن انسان عنده عوجاج في اصول فتوته مثل هذا الكلام هذا خطأ هذا لا يقبل وضل اقول هذا لا يقبل انا لا اقبل ان يقال عن القرباوي كلب عاوي لأن الله يقول وقولوا للناس حسنا واستدل الامام مالك من هذه الايه على حرمه غيبه النصراني والقرباوي بلا شك انسان وداخل في عموم الايه وقولوا للناس حسنة. فامرنا ان رددنا على مخالفينا ان نقول لهم حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب اهل النار الخوارج كلاب اهل النار انا الآن ازيد فاقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب اهل النار هذا اخواني خبر غيبي. والخبر الغيبي لا يجوز ان يقاف عليه. ما يجوزني ان اقيس على شيء اخبره عن اخبر عنه النبي السلام اخير الزمان. الخوارج كلاب اهل النار خبر لا يقبل القياس. خبر حق. الله اطلع نبيه على هذا الكلام. خوارج فقال الخوارج كلاب اهل النار. فان نقيس احد الناس ونسميهم باعيانهم. وقد قال علي لما سئل عن الخوارج قال علي إخواننا بغوا علينا فهل علي الآن ما يعمه البدع؟ قال عليه ان إخواننا قال اخواننا لما لما وصل الأمر للتعيين لأسمائهم بأعيانهم قال اخواننا بغوا علينا والنبي قال الخوارج اهل النار الكلام على تعيين شخص في زمن معين في مكان معين فعد هذا الكلام من تهويلي من اهل البدع والكلام على البدع وانا ما زلت اقول ان الضلال ينبغي ان يركز وان يصب على الاصول من اراد ان يرد على شخص يبين ضلاله بالتفصيل وبالدليل ولا يحرص على رمي الناس بالالقاب وأن يشغل الناس بهذه الالقاب وان سألت عن هذه الادله فلا تجده لا تجد هذا القائل لا تجد عنده دليلا هذا الذي جرى وهذا هو سر الكلام على انني يهون من هذا البدع فإن كان هذا تهويل من شأن البدع فأنا ما زلت أهون وأعبد الله عز وجل في هذا انا لا أرى ابدا أن نتكلم الناس بغلظه ولا بشدة وأمرنا أن نعلم الناس دينهم والنبي أمر أمره ربنا أن يعلم أن يزكي المطلوب أن يزكي المطلوب أن نشئ الناس بما يلزمهم وبما يعود عليهم بنفع سمعت ونكمل إن شاء الله بعض الإجابات بمكان أن نعلق العوام بمفتين لا يجيبون على الأسئلة بالدليل أنا لا أهون من أستاذ القرضاوي لكن أنا أعنف كل التعنيف أن نخاطب الناس بهذه اللغة أنا لكني لا أهون من تعليق العوام إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذوا دينا ومن الغش للناس أن نعلقهم بأناس لا يجيبون بالدليل ولا يجيبون, يجيبون على وجه الصواب لكن ينبغي للمتعلم أن يعرف حجمه وعليه أن يحفظ لسانه ولكل مقام من مقال ولا يجوز إطلاق هذه الألقاب بأي حال من الأحوال هل يجوز صلاة الوتر بعد الجمع بين المغرب والإشاء تقديما نعم الراجح جواز صلاة الوتر قبل دخول وقت العشاء هذا مذهب جمهير العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم ألا تصلوها بعد العشاء إلى الفجر فإن صلينا العشاء فلنعن نصليها إلى الفجر والأحب عند جمهير العلم وهذا كما يقول بعضهم من أسباب قسم الختام أن يختم الإنسان وقته في الوتر قبل المنام فالمطلوب من الإنسان أن يؤخر الوتر قبل منامه ولكن لو صلى الوتر بعد أداء صورة صلاة العشاء وقبل دخول وقت الإشاء فجاز ذلك رجل لم يرك الصلاة الأولى وجاء إلى المسجد فصلى وحده ثم التحق مع الجم هل له ذلك؟ لو صلى وحده في بيته له ذلك لو صلى في المسجد هذا الانفراد فيه مؤاخذة لكن لو أدرك الثانية فله أن يجمع رجل صلى في المسجد ولم يجمع فتحول إلى مسجد ثاني يجمع فهل له أن يجمع؟ نعم له أن يجمع لم يدرك المغرب وصل مع الإمام الذي يجمع ثم سلم والتحق معه في الركعه الأخيرة له أن يجمع رجل ما أدرك شيئا وجد العشاء الإمام يصلي صلاة العشاء فادرك العشاء ففارق على راس الثالث ثم قام وجمع فلا حرج ان شاء الله هل حلوق اللحيه والمدخن يقبل أذانهم يقبل اذانهم يقبل صلاتهم لكن الأصل في هذه الوظائف الشريفة أن يتولاها أكمل الناس وأحسن الناس وأما صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج والحجاج متلبس بما هو من التدخين وأشد من حلق اللحية ما صحة قلب القرآن يسين خير أساء محمد وعبد تعلم السحر لتعملوا به هذه أحاديث بعضها شديد الأول قلب القرآن يسين ضعيف وأما ضعفه فقد ثبت في غير كتاب وخير الاسماء محمد وعبد في الجزء الأول او الثاني من ضعيفه وتعلموا السحر ولا تعملوا به بيت شعر العلم بالشيء خير من الجهل به وتعلم السحر ولا تعملوا به حكم الجمع للمرأة في بيتها في المطر لا يجوز أما في غيره إذا حائدة دخل عليها عذر قد يحول دون أدائها للصلاة فلها أن تجمع ما لم يتخذ ذلك عادة ما لم يتخذ ذلك عادة حكم تغيير مية في الصلاة بعضها العلم يجوز إذا كانت الصلاة من الأعلى للأدنى جاز وإذا كانت من الإطلاق, من الإطلاق للتقييد جاز وأما إذا كان العكس فلا ويستدلون بما ثبت في مسند الإمام أحمد يستدلون بما ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال إني نظرت أن اعتكف في الأقصى قاله النبي صلى الله في مسجدي هذا والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من الصلاة فيه والتكاف فيه خير من التكاف المسجد الأقصى ففعلا ف النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الأعلى من فعل الأ الأعلى فقد حصل أن من داب أو لا من أليس كلام الشيخ الإسلام في قيام ذلك هو في العراق برضو من الغيب نعم ولكن شيخ الاسلام مطلع على كتب أهل الكتاب واطلاعه واسع جدا يظهر ذلك في كتابه الجواب الصحيحي من بدل دين المسيح وكذلك تلميذه ابن القيم يظهر ذلك من كتابه جلاء في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم وذكر ابن القيم عن شيخ ابن تيميه أنه لما قرأ, كتاب ابن أنه لما قرأ كلام ابن الجن في كتاب الخصائص وأن العربية والعبرية بينهما كثير من الاشتراك قال تعلم العبرية في بعض أيام شيخ الإسلام تعلم اللغة العبرية في بضعة أيام حكم نسب الإذار وهل يكون في البنطال نعم يكون في البنطال و... وفيه سبال الحكم... نسأل الله الوسيل الفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير منه يقول فضيلة الشيخ فلان هل هذا حرام، لا ليس بحرام. الفضيلة من الفضل، صاحب فضل، وأما الوسيع والفضيلة المذكورة في الحديث هذا له معنى آخر، مقام لا ينبغي لأحد للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من داب الاشتراك في اللغة، هذا ليس حرام. ما رأيك في الجمع في الصلاة للمريض الذي لا يستطيع قضاء حاجته في المرحاض؟ الإنسان المريض إذا كان لا يستطيع، إذا كانت العلة في الوضوء وفي ثلاث البول الذي عنده، فادزيه هو ونتوضع لكل الصلاة. وإذا كانت علته في القيام يجزئه أن يصلي جالسا وإن كانت علته في اليقظة كان ينام فيجوز في حقه أن يجمع بين الصلاة فالرخصة في المرض تختلف على حسب المرض إذا كانت علته لا يجد مشقة إلا في القيام نقول صلي جالسا إذا مشقة في الثلاث البول نقوله صلي بعد خذ الوقت إذا مشقة أنه يحتاج لنوم يأخذ حبوب يأخذ مم واشياء يساعده على النوم يحتاج لنوم كبير نقوله اجمع ونم ما حرج في هذا. فالرخصة تقدر بقدرها والله تعالى أعلم. سمعت الشيخ صالح السلان يقول في مكة لأن ينظر الرجل العامي إلى فيلم إباحي أحب إلي من أن ينظر أو يسمع كلام الشيخ القرضاوي وفي تنايا كلامه سئل إلى عنك فقال الشيخ مشهور عالم بالنسبة للقرضاوي على أيّ أنا أقول كلام الشيخ صحيح وكلامه في الرجل العامي. كلامه في الرجل العامي. وكلامه في الرجل العامي لا يلزم منه أنه كلب أو مشابه يقول للعوام لو أنكم فعلتم شهوة وتبتم من الله لكن لو أن شبهة علقت في أذانكم فتبقى معكم من الممات فاحرصوا على أن لا تسمعوا من دينكم إلا ما يرضي ربكم ما حكم النهاب للديار التي عذب فيها الأقوام السابقة ما يجوز لنا أن نمر عليهم إلا مستعدين. أما منطقة وقع فيها خسف ولا نعرف أين مكان الخسف والمنطقة ممتدة من الشمال من الحمة الشمالية السورية إلى الجنوب جهات الكرك فنحرم هذا المكان الذي أحله الله لمكان مجهول عندنا فأنا لا أرى أن هذا ليس من وربنا يقول عز وجل وسكنتم مَسَاكِنَا الذين ظلموا أَنْفُسَهُمْ سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وكان هذا في معرض الامتنان والامتنان لا يكون إلا في حلال ولو حرمنا الذهاب للأغوار لحرمنا سكن هناك ولو حرمنا سكن هناك لم نحرم فقط أكل الخبز الذي فيه ملح البحر الميت وإنما حرمنا أكل البندورة والخيار. ما حكم ستاة لوتر بعد الجمع من الصلاةين تبقى الجواب زوجها قالت لزوجها أعوذ بالله منك مسيئة ومخطئة وهذا من العبارات التي ما يمنغي أن تكون لكن وقع طلاق لا لم يقع طلاق بعض الفقهاء يقول الأخ بالأمس وأنا أقرأ في كتاب الفقه في الجمع السلطين في بابة قضاء السنن والرواتف في أن بعض المذاهب رد منهم نهي عن سلطة السنن في المسجد الأصل في الإنسان أن يصلي السنن في جميع حياته في بيته ما استطاع لذلك الخليل أفضلوا صلاة المرأة في بيته أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أفضلوا صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة تكبيرات الانتقال واجبة ذكرنا هذه المثلة في شرح مسلم وذكرنا في حديث المسيء صلاته قبل سجدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر فهذا إذا جمع الإمام دون عذر رحاج إلى جمع فهي أن أصلي الثانية سنة ظهر اليوم أن أصلي الثانية إذا جمع الإمام وأن ترى أن جمعه قد ترخص فيه ولا عذر مصوّغ للجامع فهين إذ ذلك أن تجمع لا تختلف عليه ونصلي معه نافلة رجل صلى الظهر مع الإمام وعند الإقامة جمع العصر وخرج من المسجد ورغم يصلي معه لنبيته قريب من المسجد ما ينبغي أن نختلف على إلمتنا تريد لا تجمع صلي نافلة عندما صلينا العشاء الآن زمع تقديم هل نويت نافلة ام فرض العشاء بالنسبة لي لي أن أنوي هذا أو هذا الأمر واسع لكن أقول لكم ماذا نويت والله إني نويت الفريضة وخشيت الوفاة قلت إن موت فأكون قد قابلت الله الذي رجح عندي أن أنوي الفريضة أخوف الموت فقلت أخشى أن أموت ف. أقول اصلي الفريضه الآن ما ادري لعلي ادرك العشاء ولعلي لا ادرك العشاء فهذا الذي جعلني أنه الفريضه ولو كنت اضمن بقائي لصليت العشاء لو ميت العشاء صليت أو صليت العشاء الان مع أنه هذا القول ليس بفرض بس وئات لكن اريد ان اقابل ربي عز وجل بصلاه والميت في قبره يمتع ان كان صالحا يمتع بعبادة واولى الناس في هذا الانبياء فقد راى النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء يلبون وهم في قبورهم هذه حياة برزخية والأنبياء في صلاةهم في قبورهم يصلون فمن أحب العبادة حبا جما فيفعلها لمحبة نفسه للعبادة فلعل الله يكرمه أن يلحق بهؤلاء هذه خاصه بالانبياء لكن ما ندري حياة البرزخ فأرواح مرسلة فقد يكون سنكرم وهم في قبره بحج عمره كما أن النبي صلى الله عليه وسلم راى ناس يلبون لا يبعد عندي أن من أحب العبادة ويفعلها تشريفا ليشرف نفسه وأن يقف بين يدي ربه وأن ينتصر أمر مولاه وأن يعني يرتفع فوق التكليف بمعنى أن يشعر أنه أمام لوائه وأنه يحبها ويشتاق إليها ويفعلها لهذا الحب لا يبعد عندي أن يشر أن الله, أن الله يكرمه وهو في حياة البرزخ بمشته هذا لا يبعد عندي الحاقا أما الأصل الثابت فهذا عن الأنبياء فالأنبياء يحجون ويعتمرون ويلبون ويصلون في حياة البربخ إذا لم ينوي الإمام الجمع فبعد ثلاثة ظهر مثلا أراد أن يجمع العصر دون أن ينوي فهل يجوز مجرد ما قال الله أكبر العصر وقع الجمع ولو شرط أستحبار نية لأن الشرع هو الذي جعل عند الضرورة جعل الوقتين وقتا واحدا إذا قيمة الصلاة الصلاة للمكتوبة. الحكم مهين في الصلاة, في الصلاة في المصليات ما دامت مكتوبة فنعم ا추كل معي الحديث اذا قيمة الصلاة للمكتوبة هذا الحق المصلى وغير مصلى هذا الحق المصلى وغير مصلى. طيب صل التراويح وانت سن في العشاء وصل التراويح. شو عليك? كميل صلاتك? اكمل صلاتك لحدنا صلاة ايش? مع المكتوبة هذه دايما كانت ترتيب الأولويات آه. سمعت شريطا الشيخ الألواني يقول فيه عن الكوسر بما معنى أنه أعلم أهل زمانه والله. الكوسر كان إذا رأى مخطوطا وينظر فيه يقول هذا خط فلان والله يصفر للكوسر المعلم اليماني من عنده الصراولة، وإلا لو الكذب فريبق الناس على تقريراته تضاع الدين. فالكوثري من أعلى من الناس، وما يقال عني عن القرباوي يقال عن الشيخ عن الكوثري، والكوثري عمله الله مستحق. يقول عن ابن قيم بن تيمية سيء حمار بغل ضال مضل وكلام مثل هذا، وكلام مثل هذا. وهو رأس من رؤساء البدع، ومدرساه من مدارس البدعة وشيخ من الألباني يقول عن الكوثري وهو منهو وعارك الناس وعرف الناس يقول عن الكوثري أعلم أهل الزمان هذا حق يقول عنه أعلم أهل الزمان هذا حق يعني العلم يا إخوة العلم من أحسن حسناته أنه لا تقبل فيه إلا الحجة وأنه لا أمير في العلم إلا العلم ولا سلطان في العلم إلا العلم فلو كان رجل مبتدع واسع الاطلاع ماذا يظهر نقول الله عنده علم رجل واسع الاطلاع أعلى من ناس هذا العلم هذا الفن ماذا يظهرون أن نقول هذا لكن ليست في التذكية من سبيل التذكية أن يقال لسان عالم النبي يقول أول ما تسعر في بار فيهم رجل عالم شو نقول هل تهوين من إيش تهوين من هالبدع البداع تهوين من أهل النبي يقول اول ما القرآن عالم من يخلاله النبي يقول هذا شو نقول احنا ممكن يكون. لا يلزم من قوله عالم فقط لا يلزم من التزكيه لذا الله بعث محمدا قال يعلمهم ويزكيهم هذ مهم مو يذكين. فقد يقع العلم بالتزكيه فقد يقع العلم بالتزكيه فان تقول فلان عالم فلان فقيه فلان عنده علم هذا ما ليس ليس هذا في مواجهة وإن كان أظله وقرأ مزنا الاعتدال وقرأ سعى ابن بلال كلام ابن بلال ما؟ وقرأوا كلام الشيخ الأستاذ التيمية رد على على خصومه وانظروا العدل العجيب معه انظروا رد على الخنائي والرد على البكري هذه هذي فواصلات علمية فالشيخ الكوثر الشيخ هذا الشيخ الأبن رحمه الله يقول عنه الكوثر رضي وانا لو لم أنا يعني اعرف انه قال هذه المقوله لكن انا اقول ان من يتعنى وينظر في اسباب البحث في البحث والمخطوطات ويتعنى في استخراج المعلومات من بطون الكتب ويقرأ الكوثر يعلم سعه اطلاع الكوثر وان الكوثر من سعه اطلاعه يدلس تدليسات لا يستطيع ان يستخرجها الا من يبحث ابن الكوثري لما يكون في حديث ضد الحنفية او يعني يدلل على مدف الحنفية مرجوح يكون الراوي قد كانت تجمع كلمه علماء الجرفة التعديل على تعديله ولكن يكون فيه غمز خفيف ترجمه من اجل هذا الغمز الخفيف الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في الهامش هو من رجال الميزان شو يعني هم رجال الميزان يعني يشعرك بانه مغموز في وهو حق ومرجل الميزان لكن هو ليس فقط برجل الميزان وهكذا وهكذا يعني رجل يحسن يتكلم والذي يقرأ التنكيل الذي يقرأ التنكيل المعلم اليماني كتاب التنكيل رد على كلام شوتري ولكن يوجد في التنكيل من العلم ما لا يعلمه الا الله ولو قرأت التمكين دائما يقول الشيخ المعلم اليماني يقول قال الأستاذ قال الأستاذ الكوسري قال الشيخ الكوثري ويذكر الطامات عنه ولا يخرج عن هذا الأدب لا يخرج عن هذا الأدب أبدا ورده ليس فيه انفعال وليس فيه حظ النفس وفيه تأصيل وتقعيد وأعلى مراتب البحث في دقيقة، في دقق في في العلل الدقيقة، وفي العبارات الغامضة والمتشابهة بين علماء جرّع التعديل من طلبة علم الحديث ان ارادوها لم يجدوها في الكتاب مثل كتاب التنكيل. فان قلت والخاتمة الذي يختم طالب علم الحديث النظر في الكتب ينظر يختم بالتنكيل ما بعد. بعض الأسر من الكوثيري من المعلمين. لما رد الكوثري بعض الفقرات أو خمس أسطر تحتاج الى بحث اشهر واستقراء تام ومع هذا يقول الكوثري الاستاذ والشيش فخلاف اهل العلم يا اخوة خلاف عقول وخلاف العوام خلاف قلوب شتم لعنوا نبزوا حطخيروا فعنوا فكلما سمى الانسان في العلم سمى في التزكية كلما سما في التزكية قلت عباراته النابية خلف عباراته النارية، وقلّا هجومه على الناس، وإن رد يرد بحجّة وص وضيّنة ودليل، ولا يعني يعمل على التجريح يسقط الأقوال، لا يس لا يس همّه الأشخاص، وهكذا. إخواننا بعضهم ينتظروا الصلاة، ما نريد أن شوش أو أن نفقّد على إخواني الذين ينتظرون الصلاة. نعم. بعض إخوان الآن كان ما صلوا بعد فلا نريد أن نطيل عليهم نكتفي بهذا القدر وصلى الله عن نبينا محمد وعليه صلى وسلم نعم ودرسنا القادم إن شاء الله في شرح عشر مسلم مهما كان الظرف مهما كان ظرف الجو سنشرح مسلم إن شاء الله سنشرح نكمل